وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا مَاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ فَمِنْهُم من يمشي على, بطنه ومنهم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ